كتوب 2. 14. 14. سيناك. الألوان. الألوان. وهو فهر. الثلج أبيض. الثلج أبيض. أناوب، شارقة. الشمس صفراء. الشمس صفراء. أورانج، نارنج شارقة. البرتقالة برتقالية. البرتقالة برتقالية. أشرسني بيرش. الكرزة حمراء. الكرزة حمراء. egg السماء زرقاء. The sky العشب أخضر. The grass التربة بنية التربة بنية هفله سيركه السحابة رمادية السحاب رمادية اوكركك فكاتيك اطارات العجلات سوداء اطارات العجلات سوداء مين سي دو ما لون الثلج أبيض. ما لون الثلج أبيض. مين سينو أراب شارقة. ما لون الشمس أصفر. ما لون الشمس أصفر. مين سينو أورانج نارانشارقة. ما لون البرتقالة برتقالي. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. مين بيروش. ما لون الكرز؟ أحمر. ما لون الكرز؟ أحمر. مين كيك. ما لون السماء؟ أزرق. ما لون السماء؟ أزرق. مياسينو فيو. زر. ما لون العشب؟ أخضر. ما لون العشب؟ ما لون ما لون التربة؟ بنية. مياه سينوافرها سيرك. ما لون السحابة رمادي. ما لون السحاب رمادي. ما لون العجلات أسود. ما لون إطارات العجلات أسود.